مشكلة. كل السلام طبيعين يا جماعة. كل سنة بقى. عشان إيه؟ عشان رمضان لا. لا. مش رمضان. الايه? عيد العنصارة. اه. عيد وعيد حضور القدس. ده إمتى؟ يوم. الحد. والسيام الرسل اولنا كده يوم الاثنين والسيام الرسل السنة الجاي قليل خالص. ايه? آه هو يخلص اتناشر سبعة. يوم الحد بنصلي قداس عادي بالنهار قداس الحد عادي كويس وبنيجي على الساعة ثلاثة او 4 الكيس على حسب ما هنبقى منبهه لسه ثلاثة ولا 4 ثلاثة او 4 يعني بالتقريب بيصلوا حاجة اسمها صلاة الساجدة ايه صلاة الساجدة دي بقى وعلاقتها احنا كده نروح القدس حد يعرف حاجة عن الموضوع ده اه ولا لا اكيد لا اوكي ماشي بس بس نبقى مصحصحين كده في اي حاجة يعني بس في رد فعل يعني يوم الحد ده الكنيسة بعد الظهر هتصالي صلص مع صلاة السجدة هي لها علاقة بحلول روح القدس ممكن نستفسر يعني يعني سؤال كده بس هو حلول القدس حل يعني روح القدس حل الساعة كامل النهار ولا بعد الظهر ولا بالليل إيه بعد الظهر لا مش بعد الظهر الصبح صح بدليل طيب ايه طيب ايه شمعنا الصبح افتكر كده اي حاجه حصلت في حلول الروح القدس <تصفيق> اه أما, اما حل عليهم روح القدس اتكلموا كل واحد يتكلم بقى لسانه صح فما بطرس يتكلم الناس افتكرهم ايه افتكروا افتكروا مسكرين فبطرس قال لهم مفيش حد في الوقت ده يبقى سكران يعني احنا مش بالليل او احنا العصريه او احنا في وقت لا خلاص يعني حتى اللي نام نام وصحي وخلاص يعني دلوقتي مفيش حد يبقى سكران فده دليل ان ايه دي حلة الصبح بالتقريب بالتقريب الساعة الثالثة اللي الساعة الثالثة بنصلي الساعة كم إحنا؟ الساعة كم؟ إيه؟ ساعة ساعة ساعة الساعة تسعة بروف. فبالتقريب الساعة 9 الصبح بالتقريب بالتقريب. فالالروح القدس حل عليهم في الوقت ده وإحنا بنقول بنصلي صلاة الساعة العصر طب ليه؟ مش بالاوله كده بالعقل يعني كات تتصل الصبح؟ ما هو روح القدس حل في الصبح يبقى احنا نسجد واسماء صات السجده يعني صلاة بالسجود يعني تبقى الصبح لا هم زمان كانوا بيصلوها الصبح بس لو هي ارهاق شويه على الناس بتوع الكنيسة او المؤمنين يعني انهم بيقعدوا كانوا بيقعدوا يصلوا ال10 ايام من صعود السيد المسيح لحد حلول الروح القدس انتوا عارفين عشر 10 ايام السيد المسيح صعد بعد 40 يوم وقعد من من يوم ال40 لل50 الترميز مستنيين اما قالوا مناطة بروحوا قرشاليم لحد ما تلبسوا قو... نعم؟ برافو عشان كده في الزفة بنلف في المسبح جوا ما مطلعش برا ماشي انها ايام مش زي العادية يعني المهم قاعدوا العشرة ايام دول فالكنيسة برضو كانت بت... العشرة ايام دول كانت بتقضيهم صلاة فكان بيبقى كتير قوي على الناس ان هم يقضوا 10 دقيقه دول صلاه وبعدين ييجوا الصبحيه يصلوا القداس وبعد العباده القصي ييجوا مصلين صلاه الساجده فقالوا كده كتير طب احنا نعملها ازاي طب نخليها العصر ولا خليها الظهر فاستشهدوا ببعض حاجات قال لك لا يبقى كده نعملها العصر ايه الحاجات اللي استشهدوا بيها او فكروا فيها عشان يختاروا المعاد اول حاجه ان صلاه الساجده دي بترمز للشريعه او بترمز للشريعه اللي استلمها موسى موسى استلم الشريعة فحوالي حوالي في حوالي الساعة التسعة بالتقريب ففي وقت ايه في وقت كمان السادة المسيح اللي هو خروف الفصح او خروف فصح احنا. اتسلم او اتذبح او مات امتى? الساعة? ايه? لا. ايه? تسعة تالتة ستة. طب قول يعني قول بس خليك واسق في اللي انت بتقول عشان هغلطك ايه. اه? اه مات امتى الساعه 6 هو اتصلب اتحط على صليب اتعلق على صليب الساعه 6 يبقى مات التاسعه صح كده التاسعه اللي هي 3 العصر يعني كويس ففي نفس الوقت ده اللي هو مات فيه المسيح فبرضه الكنيسه بتصلي صلاة السجدة في الوقت ده طب دي سموها صلاة السجدة؟ الصلاه دي فيها هي صلاة دي عباره عن ثلاث صلوات او ثلاثه سجدات اسمها السجدة الأولى والثانية والثالثة السجدة الأولى والثانية بيتصلوا بره في الكنيسة يعني لما تنزل تحت تحضر يوم الاحد معانا هتلاقي الكنيسة زي زي كده مش البصخة تحت الكنيسة ايه؟ هي دي كده السجدة والثانية صحن الكنيسة المذبح خلاص رمز روح وان خلص لا يفتح المسبح بقى نصلي جوه لكن السجدة القولة والتانية دي بترمز للشريعة زي ما قلنا وبتتصلى خارج الهيكل طب ليه تسمت بصلاة السجدة عشان حاجتين اول حاجة فيها بعض مصطلحات فيها سجود عارفه متصلي وتقول له ايه آآ آآ نسجد ونحن ركبنا يبقى ايه دي عنها عانها ايه يعني تسجد فهنا هقردك بسرعة كده نص من كل من كل صلة أكمل ولا استنى طيب ماشي. في السجده الاولى مثلاً يقول أنت الكثير الرحمة ومحب البشر استجب لنا في, في اليوم الذي ندعوك فيه سيما هذا اليوم الذي لعيد الخمسين بمناسبة أنا نسيت أقول لكم هو صلاه السجدة دي أو عيد حلول روح القدس بيوفق عند اليهود مناسبة زي عيد القيامة أو عيد الصالب المسيح كان بيوافق عند اليهود مناسبة حد لي خلفه بالموضوع ده؟ طيب اليهود عندهم كم عيد؟ عيد الكبير العيد الكبيرة؟ أيوة ثلاثة عيات كبار اليهود عندهم ثلاثة عيات كبار عيد الفصح ده اللي تصلب... اللي المسيحة المكان للفصح مع التلاميذ وتسلم وتصلب تاني يوم في عيد الفصح ده خاص احنا بنحتفل برضو معهم به اللي هو بعيد عندنا احنا بنسمي ايه؟ برافو خميس العهد او العشر رباني تمام ده اللي هو في عيد الفصح طب العيد الثاني عيد الخمسين او عيد الحصاد في, ال في سفر الخروج كان ربنا كان بيقول للشعب انه بعد سبع اسابيع من اليوم التالي للفصح بعد سبع اسابيع اللي هو خمسين يوم اللي هو احنا نحتفل بيه برضو الوقت وال... وربنا كان مرتب ان, ال... إن تحصل حاجة في في العيدين دول لان بيبقى ناس قوي من بره اورشليم موجودين في اليهود لما عندهم عيد بيتلموا كلهم يحضروا العيد ساعة الفصح كله كان ملموم من كل البلاد وجاي يحضر الفصح في اورشليم وساعة عيد الحصاد اللي هو في يوم الخمسين ده كان كل الناس ملمومة ولو تفتكر لو تتذكر اللي حصل ساعة محل روح القدس الناس البلد كانت وسمعوا الزيطة والتلاميذ دول اللي بيتكلموا كلام غريب كده فالناس كتير او يتلموا كل واحد يسمع اللغة بتاعته يعني بتاع الهند بقى يسمع لغته بتاع مصر بقى يسمع لغته بتاع مثلا اي بلد يعني كل واحد بقى يسمع الاول كانوا كله بيتكلم لغة واحدة لا اول نعم كلمات زوجة اللي اه هو كان لغه بلغة لا لا لا لا مش كله يترجم بس أصد إيه أصد إن إحنا وإحنا واقفينه كلنا واحدنا بيكلم مجموعة كلهم يعني مثلاً 12 واحد دول أو الخمسين واحد دول أو السبعين واحد دول كل واحد أنا سمعت اللغة بتاعتي دا بيقولها وإنت سمعت اللغة بتاعتك ده لكن بدرس تكلم تكلم بالعبري بتاعهم العادي لكن إحنا, احنا الغرب اللي جايين نحضر العيد هنا كل واحد فينا سمع اللغة بتاعته فحتى ما حصل كده طبعا الناس التانية اللي مش فهم اللغة ألو ايه ده بيتكلم ايه ده ده سكران ده ولا ايه زي ده كده ما جد لك واحد يتكلم هندي ده وقته هتفهم حاجة هتقولك ده واحد مجنون وسكرانه عشان كده هم فهموا انه ان التلاميذ دول سكرانين لان هم لقوم بيتكلموا كل واحد بيتكلم لغة بس هم مش فهمنها ايه المهم ربنا رتب إن, ان المواقف دي تحصل في الاعياد دي في, في وجود الناس الكتيرة دي عشان ده كله يبقى شاهد وحتى الروس لما تطلع تبشر في حتة يبقى الناس دي عندها خلفية. بالله حاصل معهم ايه ارجع تاني الثلاث سجدات او الثلاث صلوات بتذكر فيهم جمل للسجود فبالتالي احنا سميناها صلاه السجده الحاجه الاهم من دي بقى كان في واحد اسمه الانبا مكاريوس بطريرك انطاكيا وهما بيصلوا صلاه السجدة دي واقفين يصلوها وجه وقت الصلاه دي هي هي ليها طقس وفي صلاه تتقال طقس وصلاه تتقال فالصلاه دي وهي بتتقال الصلاه الاولى فلاقوا ريح هبت شديدة جدا فالناس من خوفها كل واحد وطة من كتر الريح الشديد قوي ده فوطه رح تريح سوكتت رحوا جوم يصلوا تاني فوقفوا هبت الريح تاني راح كل وطة رحوا وقفوا بعد بعدما هدت يعني وقفوا تاني اتقرروا لثات مرة ففهموا ان ربنا عايز يقولهم ايه ان وقت الصلة دي ما تتصلة كله يبقى ساجد ومن بعدها فعلا الصلة تتصلة كله يسجد خلاص مفيش ريحة أو أي حاجة فهذا كان ربنا اللي عايز يقول للناس الصلاة دي مش صلاة, حدي... مش, ع... مش صلاة عادية يعني اما تتصلى من فضلك اسجد احنا برضو هنا في الكنيسة اما تيجي تحضر بعد بكرة هتيجي تحضر الكلام ده ووقت الصلاة دي ما بتتصلى هتلاقي كل الكنيسة بتسجد عشان كده تصلمت صوات يبقى عشان حاجتين اللي حصل مع الأنبى مكاريوس باتريارة انطاقية وان الصلاوات بتاعت السجدة فيها, سجود فيها كلمات سجود الطقس بتاع الأولى الاولى بيبقى فرائحي نحن في الخمسين بنصلي بنصلي فرائحي اللي احنا الفرائحي انتم مميزين ان في ممكن اقول اديوس مثلا بفرائحي ممكن اقولها حزيني فاحنا نصلي في السجده الاولى بنصلي فرائحي لكن السجده الثانيه والثالثه بنصلي لحن السنة العادي استعداد لدخولنا الصيام لان يوم السجده ده هو يوم الفاصل بين الفطار وتاني يوم بيبقى صيام او بين الخماسين المقدسه اللي كلها ايام فرح وبين تاني يوم اللي هيبقى فيه صيام عشان كده السجده الاولى بتبقى فرايحي والسجده الثانيه والثالثه بتبقى بالطقس الثانوي هما ثلاث سجدات ليه شمعنا ثلاثه طبعا ثلاثه دي رمز الثالوث الاب والابن والروح القدس احنا قلنا صلاه السجده الاولى والثانيه بتتصلى بره والتالتة بتتصلى جوه في حاجة بتميز خالص هات السجده تلاقي ابونا حاطط كده درق كبير قوي من الفخار وفي فحم والناس تحط بخور وتذكر الرقدين ده بتميز خالص هات السجده تلاقي كل الناس تذكر الطراحين بقى جدتك وجدك وجد جدك ومش عارف ايه كل ده الناس بتذكرهم لان بيحاولوا يشاركوهم او يشاركونا في يوم زي كده اه ليه لا هو ده لا الدورة المحطوط او الابريق المحطوط ده ده بيحطوا فيه فح ويحطوا عليه البخور للترحيم بيذكروا فيه الترحيم باكتر يعني هو بيركزوا اكتر على موضوع الترحيم في انجيل السامريه بيتذكر ثلاث مرات بيتصلى ثلاث مرات منهم منهم مرة اللي احنا عليها في صلاة الساجدة واش معنى انجليا السامرية لكم حاجة بس بسرعة كده انا مش اخش في الموضوع ده انا اعتبر خلصت بس اعتبروها حاجة خارجية يعني. موضوع السامرة والسامرية انتو عارفين ان انا ممكن استنى صدقني مش بالتاريق ممكن استنى بما اتخلص واكمل عادي استنى اكمل يعني طيب انا اكمل من فضلك انت اسكت <تصفيق> في موضوع السامرة واليهودية انتم عارفين اسرائيل كانت متقسمة الجزئين اليهودية في, الشمال في السماء في الشمال واليهودية في الجنوب الثاني السامرة في الشمال واليهودية في الجنوب الثاني كان بينهم بعض مشاكل كان مش بعض وبينهم بعض عداءات كتيرة خالص طب الهيكل موجود فين؟ في اليهودية طب احنا متخلقين مع بعض بس وقت العيد الناس بتوع السامرة عايزين يروحوا يعيدوا فلازم يروحوا اليهودية فيعمل ايه الملك بتاعهم اما اختلفوا مع بعض قال لهم ولا تزعلوا انا جب لكم ايه اجب لكم العيد بتاعكم تعملوه هنا برضه وعمل لكم هيكل يا عم هنا والجبل انتم بتروحوا تعيادوا عليلك لا يا عم في جبل هنا عملهم يعني هيكل وعملهم جبل وبقى يخلي الاعياد بتاعتهم يحضرها عندهم و بمرور السنين الناس خلاص بقى اتخذت دل إيه؟ هو ده الصح احنا العيد الجبل عندنا والهيكل عندنا اللي في اليهوديه ده يخصهم وهم الغلطانين وبتاع اليهودية يقولك لا ده احنا الصح وهم الغلطانين كلام ده بعد مرور سنين عشان كده المسيح اما راح قابل السامريه طبعا اختلفت معاه خلاص قلت له انت ازاي تكلمني انت يهودي وانا سامريه المفروض احنا ما بنكلمش بعض انت تكلمني ازاي؟ فده بردو دليل ان هم كانوا ايه متخنقين بينهم بعض سألته على حاجة تانية قلت له هم بيقولوا السجود في الجبل عندنا احنا الجبل عندنا احنا هو اللي بنسجد عليه الصح وعندكم في اليهودية تقولوا الجبل اللي عندكم هم, هم اللي نسجد عليه الصح هو انهي مين الصح فقالها في وقته يجي للمكان ده هيبقى صح ولا المكان ده هو ده الصح كان بيشير ايه او بيتكلم على ايه ان السجود السجود لله كان بيتكلم بالروح والحق كان عايز أن يفصلهم بالحطة الحرفيات هو أنا لازم عشان أصلي لازم أبقى في كنيسة هو أنا لازم عشان أقدم زبيحة عندهم هناك أو أصلي لازم في الجبل ده. ما نفعش أنا أكلم ربنا كده عادي فهو كان قصده أريد يوصل الناس المعلومة دي عشان كده ده اللي احنا هو أصلي نحن لحد الوقت أنا ممكن أصلي هنا في القطر ممكن أصلي هنا في الشارع مش لازم أبقى أرتبط بمكان معين كل طيبين حاولوا يوم الحد نحضره لأنه دي مرة واحدة بس في السنة الحد بتصلي خمسة ده؟ كم سنوط ده؟ واحدة فريحة واثنين بالتقس السنوي برافو. واحدة فريحة واثنين بالتقس السنوي اثنين بتصلي برا واحدة بتصلي جوه يعني في كده حكتين عجلسة بعض اتفضل و... اثنين فريحة واحدة اخير فريح سنوطي اخير سنوطي دلالة فكرة اللي انا قريته طيب يعني ايا كان مش ايه في الفرح وفي, وفي السنو يعني كل سنو طيبين